ترجل الفارس وذبال عمامه واستقبل الموت بحفاواه ترحاب ترجل بصمته وقاره صار ما حتى وفاته شيء يدعو للعجاب العجاب من يعتبر فقدان كفه وسامه قد ما هو لحظه الموت مرتاب وجههم سجا بدر في تمامه مايت ولكنه مايت مهاب مثلك هو بنت منات علام بكذا لهم قبل تبكيها نقراب خطب ما هو بس رمزا الشهاما خطى بينجم في سمالهم ما هو غاب حر شهر فضر عدر الكراما والحر ما يعنيه تحريك الاسراب فعله فارض على الجميع احتراما واسمه من الدنيا بطولاه وهو شار